بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ وَلَا تَمْنُ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورُ فَذَلِكَ يَوْمَئِذِي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 سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سغصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تدر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاحظ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 وما يعلم جلود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر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 قَالُوا لَمْ نَكُنْ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ